محاولة لنقض الصلح. كان سلمة ابن الأكواع ذو الجسد القوي والكفين الضخمين، والذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ثلاث مرات، كان شاباً معدماً. ترك دياره وماله وأهله لينجو بدينه. وها هو بالحديبية يعمل لدى طلحة يخدمه ويعتني بفرسه ويقول إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا واختلط بعضنا ببعض وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله شعر سلمة بالتعب فتوجه نحو ظل شجرة ثم قام بكنس شوكها ثم اضطجع تحتها ولما هم بإغماض عينيه أقبل أربعة شباب وثنيين لمزاحمته على الظل النظيف بل وإبعاده بأسلوب غير مباشر بدأوا بالثلثرة وشتم النبي صلى الله عليه وسلم فأبغضهم وترك الظل لهم وتوجه إلى شجرة أخرى فكان ظلها واضطجع علق الشباب أسلحتهم في شجرتهم واستسلموا للنوم وبدأ النعاس يغشى سلمة لكن صيحة صحابي دوت من أسفل الوادي تقول يا للمهاجرين قتل ابن زنيم فز سلمة وسل سيفه وهجم مباشرة على الأربعة وجمع أسلحتهم المعلقة حزمة واحدة بيده اليسرى وصرخ فيهم كالموت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه ثم أمرهم بالنهوض وساقهم كالخراف نحو قائده صلى الله عليه وسلم ولما أوقفهم رأى ثمانين مشركا مكتفين أسرهم الصحابة وكانوا قد انحدروا من جبل التنعيم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعوا كالذل أمامه نظر صلى الله عليه وسلم إليهم ثم قال لأصحابه دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه عفى عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يبطل الصلح فأنزل الله عز وجل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 حين قدم وفد من زعماء خزاعة للتحالف مع الدولة الإسلامية وتوقيع معاهدة دفاع مشترك بحيث يصبح الاعتداء على خزاعة اعتداءا على الدولة الإسلامية أما المفاجأة الأخرى فكانت قدوم أناس من قريش وانضمامهم إلى الدولة الإسلامية فلم يرجعهم صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دون أن يخرق الاتفاق فهل كان أبو جندل ضمنهم؟